واللَّهُ عَ رَسُولِهِ مِنهُم فَمَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيلِ وَل رِكَابِ وَلَكَّ اللَّه يُسَلِّ قُرسُ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 Ulezina tembe uda ra ull imena, mi unkoberi jim, jušibbune mennħeġarra ileji jim,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 نك رؤوف الرحيم الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وإن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 لإِنْ أُخِْرجُ لَا يَخْرجُونَ معَهُم وَل إِ قُوتِلُ لَا يصُرونَهُم وَل إَِّ صَرُوهمْ لَُوَلَّّأَدَبَارَثَُّ لَا ي صَرُون لأَتُمْ أَشَدُّ رَحبةَ فِي صُدُورِِهِم مِنَ اللَّ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 فَكَانَ عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا